أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قيود أجنى الله أن ترفع ويدكر فيها اسمه تسبح له فيها أجل الهدو والآصى يوم عن ذكر الله وإقاع الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلم فيه القلوب والأبصار لينزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم وارزق من يشاء بغير حساب قدمت لكم هذه التلاوة من موقع رابطة طلبة العلوم الشرعية من بغداد